وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَن سَكَنَهُم مُّنَاسِكُهُ فَلَا يُنَازِعُ نَّكَ فِي الْأَمْرِ وَدَعْ إِلَى رَبِّكَ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 ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبيس المصير